إن الصفاوى المروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تقوع غيرا فإن الله شاكر عليم إن الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ 117. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم 118. إن الذين كفروا وماكوا وهم كفار أولئك عليهم دعنة الله والملائكة 117. فالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون 118. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم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 اللَّهُ مَن استَمَاى مِنَ الْمَاء فَاَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فيها مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَتَرَى فِي الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ مُثْقَلًا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَن دَادًا يُحِبُّونَه كَحُبِّ اللَّهِ 118. والذين آمنوا أشد حبا لله 119. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله سديد العذاب 111. 117. وقال الذين اتبعوا ورأوا العذاب بِهِمُ بهم الأسباب 118. وقال الذين لَنَا لو أن لنا كَمَا فنتبرأ منهم كما 117. وكذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار 118. يا أيها الناس قلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا إِنَّهُ لَكُم مَّعْدٌ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ 119. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً أَوْ نِدَاءً ۚ كَمَبِئْ لِمَغْرَمٍ اتَّمَ رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ به لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ قُلْ وَغَيْرَ بَاغٍ وَلَا عادٍ تَلَائِثَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَيَشْتَرُونَ بِثَمَنٍ قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَقُولُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا نَرَا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ